والقواعد من النساء إلا لَا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح أن يضع نثيابهن فليس عليه النجناح أن يضع نثيابهن غير متبرجات بزينة فأن يستعففنا خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعبى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن Te kulum ev biyuti ev ev ev ev ev